يا بو يا عاد خل الطفل عندي يا بو ابو يذوب من البعد كبدي حالي اكوم ما اقدر اصبر وحق جدي وياه يا هو نفراقكم ويا الهتام يا بنتي يا طفل عندك كيف اخلي شلال انفارق وما تصبر عليه يا ابو يا حرمه للخيك ثاني يطوق بالسهم لم حتى ويلي ويلي قال لأ الحسين بني فاطمة إذا استقر بنا المقام أرسل في طلبك فصار تنتظر الرسول والرسالة وهي وحيدة فريدة تنظر إلى أرجاء الدار فتتذكر الحسين ها هنا كان يجلس الحسين هنا كان يقف هنا كان يأكل هنا كان ينام حقيقة صعبة على العليلها ادقوا والوين أبو يلقى اليوم ونجي وهين أبوي القال الأكبر يعتنيك هاي ما حصلت بذيء ولا هذيك وظلت على الدرب تربع عيونها عادت الغياب والعدهم عليل ما يخلوا وحده ودمعه يسير بس هلل عن دارهم شالوا بليل ولا دراء وقلب العليل أشلاء رقد جسم من المرض واصفر اللان ونكل ماقل تياب ويجعون هذا حال ولا وحق الله يا هون مثل تصير الاضعانها لكن جهزت رساله بلكت اكو طارش وديها شافت الطارشها لكن شنو مضمونها الرساله شافت عراوي ونادتها السفر ها شافت عرابي ونادتها السفور لا وين قال هيا حراء سفرة واد الغري اتقل لدخي لك سمعانا سم اليوم معروف مكتوب من عدنة وصل الارض لطفاف تحظى بشفاعتنا اليوم الحشار والخاف يشفع لك الهادي ومكسورة الظلعة يقل هاي من جدتش يدير الفلك بيده الله كتبها تصير سفرتنا سعيدة جيب الكتاب نسلم الأحسين بيدة وإن كان راد الله انسعدنا بنصرته شال الكتاب وقام عنها يقطع البيت ليل ونهار يسير ما يوقف وليهي والصال لن نحسين يصفج إيد واقف على أجساد أخوتك كلها مطاعين سلم عليه وسلم ذيك الأمانة وحسين قلم نين هالمكتوب نحسين جانا قال من جدك بدين الله هدانا من ارض المدينه يا رسولني الياس فك الكتاب كتاب حسين بيد وقام يقرا ايش كاتبه بنتك يا شمامة الزهراء اسمع القسم أقسم عليكم لكن بلوعاء وحسراء من شاف خطاء سالة الدمعة من العرب شكاتبة؟ شيف العليل يطيب من أهل يغيبون بفراقكم يا حسين ما تغمض لي عيون أتخيل لكم في فؤادم قلب محزون قبل رضيعاك بالنيا بشما آلوي اتجه ناحية الحجاز يرد السلام على ابنته السلام عليك أيها الضعيفة العليلة ها تتحملها المقطع بيت الدعاء وأسألك الدعاء شي يقول لهاي يقول هاية بنت به الرسالة زاد بلواي بلواي هاية ذر ذبح ضامي ولا شرب ماء وتنظرين الحالة وحالة يا تاماي ضجت خواتي تشبلوا مخيا ما لهمعي ما اليتيم حين ينادي بأبيه فلا يرى مجيبا